ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرار أنفسنا ومسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 الصوت من أهل الأطار الحمد لله <تصفيق> يخونا في منبر أهل السنة في صوت <تذيح> الحمد لله <تصفيق> يتجدد هذا اللقاء المبارك ونسأل الله جل وعلا وكما جمعنا في هذه الغرف المباركات أن يجمعنا رأيكم مع سيد الأخين ومع صحابته الغرب الميامين رضي الله عنهم أجمعين يتجدد هذا اللقاء المبارك بإذن الله جل وعلا ومع حصة جديدة من شرح هذا المتن غاك إلى هو متن الاجروميه جروم. وتكلمنا الفضل الله تعالى في حصة الماضية عن المنصوبات. تكلمنا عن المنصوبات. لحظه يا اخواني نهايتي في ان شاء الله لحظه السلام عليكم اذا قلنا تكلمنا في الحصة الماضية عن المنصوبات فسنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن المخفوضات أو المجرورات إذن رأينا بأن الرفع ها الرفع الرفع له كم من علامه يا اخوان الرفع كم له من علامه ها اربعه احسنت اربعه اربعه جيد، والنصب كم له من علامه والنصف كم له من علامة م? خامسة ما شاء الله خامسة لكم الله خير حسن طيب وصلنا اليوم بإذن الله تعالى علامات الخفض والخفض كم له من علامة الخفض كم له من علامة أو الجر كم له من علامة 3 نعم ثلاثة. يعني لو سألنا ابن اجروا رحمه الله وقلنا له كمل الخفض من علامه كمل وللخفض ثلاث علامات وللخفض ثلاث علامات الشعب دوره في علامات جيد لاني اخواني في غرفة الامان انا قلت لكم عندي مشكلة هذا الانسبيك هذا الله انا دخلت ورقيت عالقا لم استطع السعود على اللاقم جزاكم الله خيرا طيب اذا قلنا للخفض او يقول ابن اجروم رحمه الله يقول ابن اجروم الله المستعان يقول ابن عجموه رحمه الله وللخفض ثلاث علامات وللخفض ثلاث علامات إذن للخفض ثلاث علامات فقط ثلاث علامات فقط لكن لو سألنا ابن عجروم رحمه الله ما هي هذه العلامات الثلاثة عليكم السلام لأجابنا هل الكسرة والياء والفتحة، ها؟ الكسرة والياء والفتحة، الكسرة مثل ها؟ استفدت من عالمين، ها؟ استفدت من عالمين. طيب ما هو إعراب استفدت؟ استفدت من عالمين ما هو أعرف استفزت يا أخوه في فعل الماضي جيد <تصفيق> كيف هو هذا الفعل الماضي نعم <تصفيق> فعل الماضي مرفوع لا الفعل الماضي لا يكون مرفوع الله يكرمك يعني عندما نقول مرفوع نقصد بالإعراب والفعل الماضي ليس بمعرض ما الفعل الماضي مبني لا عليك, لا عليك. نحن نريد نريد الخطا لان من الخطا نستفيد فعل الفعل مبني على السكون أحسنتم. ها تو تو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فاعل يعني هذا اعراب المختصر ها وت التاء ها التاء المتحركه هذه تاء المتحركه والتاء المتحركه ضمير ها متصل ضمير متصل في محل رفع فاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل استفدت من عالم من عالم او في محل رفع الفعل من عالم ما اعرابها من عالم من عالم من حرف جر احسنت وعالم ما شاء الله عالم اسم مجهور اسم مجهور لماذا مجهور لماذا من الذي جرّ هذا العالم؟ آه؟ من الذي جرّ هذا العالم إلى قاعة المحاضرات؟ <تصفيق> آه؟ مزروق؟ نعم، نعم، هناك غرفتان أخواتين، فضيلتي. مزروق لك؟ بالك... لا، ليس مزروق بالقصة. من الذي جره؟ من الذي جره؟ آه؟ <تصفيق> نعم معكم إخوانكم في غرف أخرى <تصفيق> مجرور بماذا؟ من الذي جره؟ مجرور بمين؟ أحسنتم؟ إذن مجراء مجرور استفدت من عالم وما هي علامه الجر؟ أه؟ وما هي علامة جره؟ يعني نحن عرفنا بأنه لكن ما هي العلامه الكسره وهذه الكسرة هل تظهر أم لا تظهر ها الكسرة الظاهرة نعم الكسرة الظاهرة أحسنتم يعني هناك كسرة ظاهرة وهناك كسرة كيف هي كيف هي إن لم تكن ظاهرة ستكون ماذا ستكون ها إن لم تكن ظاهرة ستكون من يجيب لا ليست مستطيع من يجيب ستكون مقدره مقدره مقدره ما شاء الله مقدره ها ستقدر اما احسنت يا نور الحق ستكون مقدره اما على الالف واما على الياء واما على الواو نعم ما شاء الله لا عليكم ما شاء الله شكرا الله لكم يعني هنا الكسره الكسره مثل استفدت من عالم هذه هي الكسره من عالم هذا التنوين او هاتين الكسرتين ها؟ هما هما آه آه ما شاء الله هما على العلامه الاولى يعني الكسره الكسره هي الاصل لا عليكم الكسرة اذا هي الأصل ها ثم تأتي الياء والفتحة تأتي الياء والفتحة الياء مثل آه الياء مثل تأثرت بعالمين آه تأثرت بعالمين آه نسأل الله جل على أن يحشرنا مع علماء السلف رضي الله عنهم نعم تأثرت بعالميني نعم يعني عالميني هنا مجهور بماذا بالباء نعم وعلامة الجر هنا علامة الجر ماذا علامة الجر الياء أحسنتم الياء علامة الجر الياء لماذا لماذا لماذا لماذا م? لماذا كيف هي الكلمة كيف هي الكلمة عالميني نعم أحسنتم يا نعمان لأنه متنى متنى متنى نعم <تصفيق> متنى <تصفيق> ما شاء الله اذا هذه العلامات واحده اصليه واثنان فرعيتان ها الكسره هي الاصليه والفرعيتان الياء والفتحه الان سننطلق ان شاء الله تعالى الى مواضع الكسره ونسال شيخنا الفاضل عليه رحمه الله ها فنقول له كم من موضع كم من موضع تكون فيه الكسره علامه للخفض اه يعني الكسره الان نحن الان سندخل في تفريعات ها علامه الخفض ثلاثه يعني الكسره والياء والفتحه والكسره تتفرع الى تفريعات ويجيبنا يجيبنا بقوله ها فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع ها؟ في ثلاثة مواقعة، في, في ثلاثة مواضع ما شاء الله، في ثلاثة مواضع ونطلب من الشيخ رحمه الله ونقول له بين لنا. لين هذه المواضع الثلاثة نزاك الله خيرا فيقول في اسم المفرد في اسم المفردي المنصرف في اسم المفردي المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنة السالم وجمع المؤنة السالم طيب. وجمع المؤنة السلم إذن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مراضع في ثلاثة مراضع الموضع الأول الذي تكون في الكسرة علامة الخفض هو الاسم المفرد المنصرف الاسم المفرد المنصرف تقول سمعت ها سمعت نصيحة من رجل كريم أو من رجل عظيم. سمعت نصيحة هذه نصيحة هي ها ها سمعت نصيحة طبعا هذه ما بتمان في في منصوبات من رجل عظيم فرجل كيف هي رجل من هجولين، آه، من هجولين مكسورة، أحسنتم، مكسورة، نعم، نعم، نا. مكسورة، ناصلا، <تصفيق> آه، يعني آه رجل آه علامته مكسورة، آه، أو هو مكسورة، <تصفيق> أو هو مكسورة كسرت هو من <تصفيق> ما شاء الله مكسورة لذلك من خير وعلامة جره أو علامة خفضه الكسرة الظاهرة في آخر لماذا؟ لأنه اسم مفرد منصرف اسم مفرد منصرف سنعرف ما هو المنصرف <تصفيق> <لا. تصفيق> اذا ما هو الاسم المفرد عندما نقول اسم المفرد ما هو الاسم المفرد ما هو تعريف الاسم المفرد ما هو الاسم المفرد عندما نقول اسم المفرد ما هو الاسم المفرد الاسم المفرد وما دل على ماذا تماما وما دل على واحد وما دل على واحد نعم جيد ما ليس متنا ولا جمعا ولا ملحق بهما م? وليس من الأسماء الخمسة <تصفيق> <تصفيق> وليس من الأسماء الخمسة نعم ولا من الأسماء الخمسة بارت الله فيكم طيب وما هو المنصرف ما هو المنصرف آه ما هو المنصرف نقول اسم من منصرف المنصيف هو اسم ماذا يلحق اخرها اخره عفوا ماذا يلحق آخره, آخره, ماذا يلحق آخره؟ آه نون ين التنوين نعم التنوين التنوين مثلا تقول محمد محمد تقول محمد فيه تنوين إذن فهو اسم ينصيف منصيف ها؟ آه فهو اسم منصيف تمام فهو اسم منصيف عكس الاسم الغير منصيف وسيأتي معنا إن شاء الله <تصفيق> نعم جيد اسم منصيف تقول أعجبت بمحمدين دخل محمد رأيت نعم رأيت محمدا نعم جيد إذن فالكسرة تكون علامة للخفض في الاسم المفرد المنصرف في الاسم المفرد المنصرف وهكذا فتقول نعم نعم اخذت هذا من كتاب تعلمت هذا من مؤلف طالعت هذا من صحيفه <تصفيق> إذن فكتاب ومؤلف ومؤلف وصحيفة كلها مخفوضه وعلامة الخفض الكسر الظاهر في آخرها لأنها اسم مفرد منصيف, منصيف. إذن هذا هو الموضوع الأول <تصفيق> هذا هو الموضوع الأول نعم هذا هو التنوين التنوين تنطق ولا تكتب عندما تقول كتاب كتاب يعني أنت ها؟ تنطقها ولكن لا تكتب هكذا كتاب نن في الأخير وإنما تستغني عن هذه النن بضمتين أو كسرتين أو فتحتين <تصفيق> نعم إذن هذا الموضوع الأول الموضوع الثاني الذي تكون فيه الكسر علامة للخفض وجمع التكسير المنصرف جمع التكسير المنصرف تقول مثلا سافرت إلى جبال الأطلسي سافرت إلى جبال الأطلسي تعرفون جبال الأطلسي يا أخوة أنا لا أتكلم مع المغاربة تعرفون هذه السلسلة سلسلة جبال الأطلس <تصفيق> نعم ما شاء الله <تصفيق> هذه السلسلة هي ثلاثة أقسام الأطلس المتوسط الأطلس الكبير والأطلس المتوسط والأطلس الصغير والأطلس الصغير يعني أعلى قمة في الأطلس تسمى بماذا؟ أعلى قمة بالأطلس تسمى بماذا؟ بجبل ماذا؟ تبقال أحسنتم ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله. أجاب عليها أهل مصر جبل تبقال هل تعرفون كما اتفاعوا؟ كم ارتفاع هذا الجبل لا شاء الله يا الامير الله يكرمك. نعم أتيت بها أتيت بها أربعة آلاف ومئة وخمسة وستون متر نعم أربعة آلاف ومئة وخمسة وستون متر نعم هكذا مضبوطة الله يكرمكم هذه فائدة جغرافية هذه فائدة جغرافية <تصفيق> طيب سافرت إلى جبالي إذن فجبال مخفوضة أو مجهورة بماذا من الذي جرها سافرت الى جبال ها الى نعم الى دي الى وعلامه جره وماذا هي علامه الجر الكسره الكسره الظاهره ها في اخر احسنت لماذا لانه <تصفيق> لأنه جمع تكسير أحسنتم لأنه جمع تكسير جمع تكسير ومرة معنى الكلام عن جمع التكسير بفضل الله تعالى <تصفيق> نعم <تصفيق> قلنا هو جمع لا بأس أن نذكر هو جمع يتغير فيه بناء الواحد يعني هو جبل لكن في جمع التكسير تصير جبال جبال ويقولون بأن هذا التغيير ستة أنواع ستة أنواع هم؟ <تصفيق> ستة أنوان يعني تغيير بالزيادة في الجمع تقول سنون سنوان يعني السنون فيها ثلاثة ثلاث تلات حروف سنوان فيها أكثر من ثلاثة هذا تغيير بالزيادة هناك تغيير بالنقص تغيير بالنقص مثل ها تخمة تخم ما تخمة يعني فيها أربعة وجمعها وجمعها تخم سفينة سفن أحسنتم سفينة سفن نا شاء الله هذا تغيير بالنقص ثالثا تغيير بالشكل في الجمع تغيير بالشكل تماما تغيير بالشكل في الجمع <تصفيق> مثل ماذا أسد, اسد اسد اسد اسد جيد تغيير بالزياده والشكل مثل رجل رجال وخامسا تغيير بالنقص والشكل مثل رسول رسول عليكم السلام رسول رسول وأخيرا تغيير بالزيادة والنقص وتغيير الشكل مثل غلام غلمان غلام غلمان هذا هو جمع التكسير <تصفيق> هذا هو جمع التكسير بفضل الله تعالى أه؟ تقول شربت من أنهار كثيرة شربت من أنهار كثيرة سقانا الله وإياكم من انهار جنة نعم إذن الكسرة تكون علامة للخفض في جمع التكسير المنصي في جمع التكسير المنصي. ثم الموضوع الثالث، وعليكم السلام الله، الموضوع الثالث الذي تكون فيه القصة علامة للخفض هو جمع المؤنة السالب. جمع المؤنة السالم تقول أهديت إلى أهديت كتبا الى فتيات مسلمات اهديت كتبا الى فتيات مسلمات ها اذا فتيات هنا ها فتيات هنا اهديت كتبا الى فتيات فتيات هنا مجروره بإله جيد نعم وعلامة الجري ها علامة هي ماذا هي الكسرة الظاهرة على آخره لماذا لأنه جمع مؤنة سالم أحسنتم الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنة ها أو سالم <تصفيق> ما شاء الله جزاكم الله خير طيب ها <تصفيق> إذن ما هو جمع المؤنة السالم لو أردنا تعريفا لجمع المؤنة السالم ما هو جمع المؤنة السالم ها ما هو جمع المؤنة السالم مسلمات طبيبات داعيات قارئات ها نعم مؤمنات نعم ما شاء الله هو كل اسم هو كل ثمن جمع ها جمع تزاد فيه الالف والتاء على المفرد ولا يتغير المفرد ولا يتغير المفرد نعم تقول مثلا مؤمنه ها مؤمنتن. نعم اكرمك الله اخونا عبد الجبار مؤمنة مؤمنات مؤمنة ساجدة ساجدات قانثة قانثات وعليكم السلام الله. الله تعالى أن يجعلكم من القانثات ومن الساجدات ومن المؤمنات ومن المتحجبات ومن الداعيات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> طيب آه طيب إذن مؤمنة تزيدها الحياكم الله الله يكرمكم تزيدها الألف والتاء فتصير مؤمنات وهكذا إذن فالكسرة تكون علامة للخفض في جمع المؤنة السالم ولهذا نقول مثلا لا تقسو لا تقص على المؤمنات أه؟ لا تكذب على العاشفات نعم لا تعجب بالمشركات أه؟ <صفح> نعم لا تعجب بالمشركات <صفح> ولا تنكح المشركات حتى يومن ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ما شاء الله ما شاء الله <تصفيق> <تصفيق> حياكم الله. إذن هكذا نكون قد عرفنا أن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع ما الله في الله يكرمكم. في ثلاثة مواضع الموضع الأول هو ماذا؟ الموضع الأول هو ماذا؟ اللهم آمين. الموضوع الاول هو ماذا ها الاسم المفرد المنصرف المنصايح احسنتم في الاسم المفرد المنصرف ما شاء الله وعليكم السلام الله يلا يا مصري في الاسم المفرد المنصرف طيب وكذلك في ماذا ها الموضوع الثاني، عليكم سالك الله. الموضوع الثاني، جمع في جمع التكسير المنصيف. الله يكمكم يا مصي. حياكم الله. كيف حالكم؟ في جمع التكسير المنصيف. ما شاء الله. الحمد لله. نسال الله لكم دوام العافيه وفي الموضع الثالث وماذا اللهم امين وعافاكم الله من كل سوء في جمع المؤنة السالم ما شاء الله في جمع المؤنة السالم طيب اذا قال ابن اجر رحمه الله, الله. كما راينا في بدايه المتن وللخفض ثلاث علامات الكسرة تكلمنا عن الكسرة ها؟ ركزوا معي كل هذا الذي تكلمنا عنه فقط يتعلق بالكسرة الكسرة ثم ماذا رحيكم الله ثم ماذا الكسرة ما هي العلامة الثانية الفرعيه نحن تكلمنا عن العلامة الأصلية أه. الآن الان نتق... الياء ما شاء الله بارك الله فيكم الحمد لله انتم متابعين ما شاء الله الياء يعني العلامه الثانيه هي الياء نعود الى الشيخ رحمه الله ونقول له عرفنا ان للخفض ثلاث تلات... ثلاث علامات وهي الكسرة والياء والفتحة الكسرة واليا والفتحة جي وعرفنا أن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع فكم من موضع تكون فيه اليا علامة للخفض؟ لعليكم فكم من موضع تكون فيه الياء علامة للخفض؟ فيجيبنا بقوله رحمة الله وأما اليا وأما اليا فتكون علامة للخفض في ثلاثه مواضع كذلك ما شاء الله في ثلاثه مواضع في ثلاثة مراضع. الحمد لله في في ثلاثة مواضع ونسأل الشيخ الفاضل ما هي هذه المواضع الثلاثة فيجيبنا رحمه الله سيقول في الأسماء الخمسة في الأسماء الخمسة أحسنتم وفي التثمية والجمع في الأسماء الخمسة وفي التثمية والجميع <تصفيق> إذن قلنا يقول ابن عشرون رحمه الله واما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في ثلاثة مواضع ونسأل الشيخ الفاضله رحمه الله فيقول في الأسماء الخمسة وفي التتنية وفي الجمع جيد إذن الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع هي كذلك أولا الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة ومرت معنى الأسماء الخمسة م? نعم الأسماء الخمسة جيد تقول أهديت رحياكم الله أخونا بحص الله يكرمك، شكرا الله لكم استجابتكم أولا الأسماء الخمسة فتقول أهديت كتابا إلى أبيك آه. أبو ابن الحامل فو ذو مال نعم أهديت أهديت كتابا ها، آه. آه. ما هو إعراب أهديت لا بأس أن نكرر كل ما تكرر تقرر ما هو إعراب أهديت أهديت من يا إخوة في علون الماضي ما شاء الله في علن الماضي مبني على السكون ها يعني هذه المره بدون خطأ في علون الماضي مبني على السكون الله يكرمك، ها أهديت أهديت ها في الماضي مبني على السكون والتاء المتحركة ضمير متصل ها في محل رفع فاعل او لاتصاله بالتاق المتحرك والتاق المتحرك ضمن المتصف في محل رفع فاعل ما شاء الله احسن الله اليك وعزاك الله خير بارك الله فيكم طيب الى ابيك ها قلنا اهديت نعم كتابا ما أعرب كتابا هيا الله اخونا طارق ما أعرب كتابا كتابا ما أعرب كتابا <تكلم> ما أعرب كتابا <تكلم> وعليكم السلام ورحمه <والحمد> الله وبركاته نعم <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> ها ما إعرابك نعم مفعول به مفعول به مفعول به كيف يكون مر معنا منصوب نعم ومن منصوبات مفعول به نعم لأنه مفرد أحسنتم يعني أنت ترسخ لنا ما مر معنا في القاعدة السابقة الله يكرمك منصوب بماذا م? منصوب بماذا ما منصوب بماذا يعني منصوب باللغات العربية ليس منصوب باللهجة الدائجة بلهجتنا تعرفون معنى منصوب بلهجتنا نعم <تصفيق> منصوب يعني م? منصوب بالفتحة الضاهرة في آخر ما تعرفون معنى منصوب بلهجتنا <تصفيق> يعني مطبوخ منصوب مطبوخ منصوب بالملوخيه مثلا <تصفيق> نعم موضوع على النار وفي القدر ها؟ هذا منصوب بلهجتنا <تصفيق> او منصوب في الطنجيه وهذه الطنجيه لا, لا, لا تعيفونها تحتاج الى محاضره <تصفيق> اكرمكم الله <تصفيق> نعم نعم موجود أخي الكريم موجود إن شاء الله <تصفيق> نعم نعم الله يكرمكم إذا هذه الكلمة منصوبة بماذا بالفتحة بالفتحة آه بالفتحة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب منصوب بالفتحه حياكم الله منصوب بالفتحه الظاهره على اخره ما شاء الله وعليكم السلام الله يعني منصوب بالفتحه الظاهره على اخره اهديت كتابا الى ابيك هم الى ابيك <تصفيق> ما هو اعواب الى الى حرف ما دحف وشغل. ما شاء الله ابيك ابيك هم ابيك اهم إلى أبيك اسم جيد اسم مشروب جيد ما شاء الله اسم مشروب الى وعلامه ما تشره وعلى الياء نقول الياء لكن ما هو ضر هذه الياء هنا الياء النائبة يعني هي نائبة فقط الياء, عن عن الياء النائبة عن ماذا؟ عن الكسره الياء النائبة عن الكسره لأنه اسم من الأسماء الخمسة وهو مضاف نعم وهو مضاف. مضاف وهو مضاف الكاف مضاف إليه وهو مضاف الكاف مضاف إليه <تصفيق> وحياكم الله حي الله محمد مسلم الله يكرمك <تصفيق> مرحبا بك <تصفيق> نعم ها استفد من اخيك استفد من اخيك نعم اذا كل كل كل واحد بفضل الله تعالى له نصيب من العلم ومن الخير يعني بغي أن تستفيد منه استفد استفد من أخيك نعم استفد فعل أمن أحسن الله إليك فعل أمن استفد م? فعل أمن مبني على السكون نعم وسيتمعنا إن شاء الله تعالى الفعل الأمن وستعرفون بأنه مبني <تصفيق> نعم فعل الأمر مبني على السكون والفاعل أين هو الفاعل أه؟ دائما كل فعل له فاعل كل فعل له فاعل استفد والفاعل ضمير مستتير أحسنتم ضمير مستتير لا يظهر مستتير تقديره مستتير وجوبا نعم تقديره تقديره ماذا أنت نعم أنت استفد من أخيك من أخيك ومن حفجر وأخيك اسم المجرور من وعلامة جره اليا النائب النائبة عني الكسرع لأنه من الأسماء الخمسة وهكذا وهكذا أبيك أخيك حميك فيك إلى غير ذلك من الاسماء الخمسة اذا الياء تكون علامة للخفض في الأسماء الخمسة أو علامة للجر أو علامة للجر في الأسماء الخمسة هذه أولها ثانيا التكنية التثنيه الموضع الثاني الذي تكون فيه الياء علامه للخفض هو التثنيه تقول مثلا انتفعت بكتابين وعليكم السلام ورحمه الله انتفعت بكتابين نعم بكتابين ما شاء الله ها فكتابين مخفوض بماذا بالباء، وعلامة جريه، آه، ما تجره وعلى ما تجره ماذا وعلى ما تجره ألياء نعم ألياء النائبة عن الكسرة ألياء النائبة عن الكسرة لماذا لأنه لأنه ماذا؟ لأنه آه لأن يبع الكسر لأنه متنى أحسنتم لأنه متنى ما شاء الله بارك الله فيكم لأنه متنى جزاكم الله خير <تصفيق> متنى ما شاء الله استفدت من صديقين كذلك وعليكم السلام استفدت آه من صديقين من صديقين نعم استفدت من صديقين فكذلك صديقين مجرور بمن وبارك الله فيكم مجرور بمن وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه متن لأنه متن طيب اذا الياء تكون علامة للخفض الياء تكون علامة للخفض في ماذا في المتن كذلك في المتن كذلك وحياكم الله حياكم الله اخونا محمد نعم ثالثا ثالثا ثالثاً تكون الموضوع الثالث الذي تكون فيه لي علامة الخفض هو جمع المذكر السالمة. جمع المذكر السالم نعم. أخونا أخونا نوع الحق. ربما الدول التي في في في الموقع لا تعمل. سنعيد ان إن شاء الله تعالى رفعها من جديد لا ندري ما الذي حصل ولكن إن شاء الله تعالى سنقوم برفعها من جديد على موقع درست موقع آخر ونضعه إن شاء الله تعالى في في هذا الموقع <تصفيق> الله يكرمكم <تصفيق> ونضعه كذلك في المنتدى إن شاء الله تعالى إذا جمع المذكر الثاني الموضع الثالث الذي تكون فيه <تصفح> الياء على من الخفض هو جمع المذكر السالم اللهم امين وإياكم تقول مثلا فضل الله فضل الله فضل الله محمدا على المرسلين فضل الله محمدا على المرسلين ويظهر يا أخواني هذا التفضيل في الحديث العظيم الذي هو حديث الشفاعة يعني ما استطاع أي نبي وأي رسول أن يشفع للواقفين في ذلك الموقف حتى يأتون إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له ألا, ألا ترى ما حل بنا وكما جاء في الحديث ألا ترى ما نحل فيه اشفع لنا فيقول الحبيب محمد أنا لها أنا لها الله أكبر يعني الناس يتوافدون على كل الأنبياء والرسل من آدم عليه السلام وكل واحد يعتذر بعدر ما يستطيعون في هذا الموقف أن يتقدموا إلى الله جل وعلا ليشفعوا للناس الذين كلوا وملوا ولما يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم في هذا الموقف إذن فضل الله م? يلا يا إخوة إعراب فضل ما هو إعراب فضل ها؟ فضل نعم ها؟ فضل فعل ماضي أحسنتم فعل ماضي بدنيا. يأل يعني هذا فعل منقوص والمنقوص إذا كان نكرة تحدف ياه فعل ماضي لا نقول منصوب بالفتحه يا أبا در معنا الله يكلم أنا أعرف أن ربما لا ادري كيف كيف أخطأت ما شاء الله فعل الماضي مبني على الفتح. ان شاء الله تعالى <تصفيق> الفعل الماضي دائما مبني مبني على الفتح لا الفعل مرفوع يعني والمرفوع ان شاء الله تعالى طيب لما ندخل إلى باب الأفعال، يعني بعد بعد الانتهاء من باب الإعراب سندخل الى باب الافعال الأفعال المعربة والمبنية وسنتكلم عن الإعراب والبناء نحن تكلمنا عن الإعراب في باب الإعراب لكن لعلنا لم نذكر البناء ولكن لا بأس أن نعيد الكلام إن شاء الله وتعالى نعم <تصفيق> اتقي الله اتقي أه؟ يعني هنا هو الأصل الاصل ان تكون لا نكتب اتقي لان فعل معتل معتل وهنا فعل امر مجزوم بحذف حرف العله وقلنا اتقي لان كلمه الله اسم الجلاله مبدوءه بسكون فالتقى ساكنان فكسرنا ما سبق ها فكسرنا ما سبق لا نقول اتق الله لا لا, لا يمكن ها اتق الله حتى تكون الكلمة سهلة وسلسة على اللسان اتق الله يعني هذا هذا كسر عارض فقط هذا كسر عارض يعني هذه هذه واخرى هذه قاعدة اخرى اذا التقى ساكنا يحذف ما سبق هنا يكسر هنا يكسر ما سبق <تصفيق> بارك الله فيكم <تصفيق> نعم اذا الموضوع الثالث الذي تكون فيه لي على من الخفضي، آه، ولعلي أطلت عليكم، أمم؟ هو جمع المذكر السالم هو جمع المذكر السالم تقول قلنا فضل الله، وما إعراب الله؟ ما إعراب الله؟ هناك من أعرها، آه، من الأخوة، آه، الله ماذا نقول في إعراب الله؟ آه. الله أه؟ أه فاعل نقول اسم جلاله اسم جلال فاعل اسم جلال فاعل من يذكرنا بقول سبوي في, في في كلمة الله ماذا قال سبوي أتذكرون كلام سبوي مرة قلتها لكم آه أعوف الله يكرمك يا حسن ما شاء الله أعرف المعارف أه؟ أعرف المعارف يعني ليس هناك, ليس هناك اسم معرف أفضل ولا أكثر من, من, من, من اسم جلالة حتى قيل إن سيبويه رؤية في المنام أنه دخل الجنة فقيل له ما سبب دخولك الجنة فقال قولي بأن اسم الجلالة هو اعرف المعارف والله تعالى عالم، <تصفيق> وطبعا هذا من من من صحة المعتقد، من صحة المعتقد. <تصفيق> إذا فضل قلنا فضل الله محمدا، محمدا المفعول به منصوب، مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على أخيه، آه على المرسلين على. على حفوشر على المرسلين حفوشر والمرسلين اسم مجهول ب ب بعل ب بعل ب بعل وما هي علامة الجر وما هي علامة الجر علامة الجر هي ماذا ها هي هي لي... نعم عليا الياء النائبة عن ماذا الياء النائبة عن الكسرة الياء النائبة عن الكسرة ما شاء الله الياء النائبة عن الكسرة احسنتم لأنها جمع المذكر السالية احسنتم لأنها جمع المذكة السالية إذن بهذا نكون قد عرفنا أن الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أولها الياء تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع أولها وماذا في الأسماء الخمسة أحسنتم في الأسماء الخمسة كذلك في المتنى أو في التثمية أه؟ وأخيرا في جمع المذكري أه؟ السالمين في جمع المذكري السالمين أحسنتم إذن بقيت معنا آخر حركة وهي الحركة التالتة من علامات الجر وهي الفتحة الفتحة ونسأل الشيخ رحمه الله أه؟ ونقول له ما هو الموضوع الذي تكون فيه الفتحة علامة للخفض فيقول لنا وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف في الاسم الذي لا ينصرف ما شاء الله وهو الذي يسمى بماذا له اسم آخر هذا الاسم الذي لا ينصرف عنده اسم آخر ما هو أحسنتم ما شاء الله والممنوع ليس من هو <تصفيق> الممنوع من الصرف ما شاء الله والممنوع من الصرف والممنوع من الصرف هذا طويل ويحتاج منا إلى حصة مستقلة لهذا سنرجعه بإذن الله جل وعلا إلى الحصة المقبلة سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم من سمعنا وأن يوفقنا وإياكم لخدمة لغة القرآن ولغة السنة كما نسأله جل في علاه أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم <تصفيق> نعم <تصفيق> أن يحفظكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا جميعا وأن يصلح أحوالنا وأن يتقبل مننا ومنكم وأن يفقنا وإليكم ويحبه ويرضاه كما نسأل في جل في علاه أن يصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا يا رب اللهم يسئنا وانا وغفر ذنبنا وعفو عنا وعافينا نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم وأن يجعل دخولنا إلى هذه الغرف حجة لنا لا حجة علينا جزاكم <تصفيق> الله خير جزاء وتقبل الله منكم كان من المقرر كان من المقرر إن شاء الله أن تكون هناك حصة لسماع هذا المتن متن بن أجروم, متن أجرومية ونعطي فيه إجازة للإخوة لكن أرى بأن بعض الطلبة غير متواجدين أولا وتانيا شعرنا ببعض التعب لأن أصلا يكون عندنا عمل هذا المساء وندخل النت ولهذا أعتدر لمن حضر أعتدر لمن حضر أن نرجع إن شاء الله تعالى هذه المسألة الى الاسبوع المقبل باذن الله ونبدأ بها هي الاولى نبدأ بمجلس السماع ان شاء الله مع نبدأ بمجلس السماع والأول وبعد ذلك نمر الى ان شاء الله نمر الى الحصة باذن الله تعالى حتى نعم ودرس واحد, واحد. واحد في الاسبوع نعم نعم جزاكم الله خجزاء وتقبل الله منكم جميعا إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز من بنوبنا وأن يستح أحوالنا وأن يختم لنا ولكم بالحسنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة και عليكم سلام الله اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك ححادة في سبيلك أوفات أو في شفاه بين يديك فجزاكم الله خير وتقبل الله منا ومنكم جميعا اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا أخونا أخونا طارق. هل أخونا نو الحق هل دخلت المنتدى أم دخلت الموقع؟ آه لا, لا ليست في المنتدى جيد التي في الموقع <تصفيق> رابط موقع